وداوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعذ و حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل dan aku dari